موسوعه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن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 أو تكون ل ك ج ن ة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 I'm a robot.